وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في صدد الحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما خصه الله عز وجل به خص به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المكارم والفضائل قد ذكرنا مجموعة من هذه الشمائل ومن هذه المكارم والفضائل وانتهى بنا المطاف إلى هذا الفصل الذي سنتحدث فيه اليوم عن نسبه صلى الله عليه وسلم الشريف، أي من بين ما أكرمه الله عز وجل به النسب الشريف، من بين ما أكرمه الله عز وجل به البلوز الحرام، من بين ما أكرمه الله عز وجل به الزمان الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج في زمان فاضل. وفي مكان امن وفي نسب طاهر نسب الفاضل الزمان الفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم بعثت في خير القرون في خير القرون وفي حديث اخر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والبلد الامن قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا زيد وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان امنا والنسب الطاهر قوله تعالى على بعض الشروح والتفسيرات وتقلبك في الساجدين يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أرحام طاهرة وأصلاب طاهرة يتقلب في الساجدين أي يتقلب في الطائعين لله سبحانه وتعالى ينتقل من صلب صالح إلى صلب صالح حتى أخرج الله عز وجل من ابويه كما قال الإمام البصير رحمه الله تعالى وبدل الوجود منك كريم من كريم آبائه كرماء وكريم وأبواه كريمان وآباؤه أجداده كرما كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى اذا هو اختيار النسب واختيار البلد واختيار الزمان الذي وعت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزمان قد أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعت في خير القرون فعصر النبي صلى الله عليه وسلم هو خير العصور هو خير مما سبق من العصور وخير مما بعده من العصور فالعصور التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتباهى اللاحق على السابق يعني يقول كل عصر للذي سبقه انا اقرب منك الى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العصور اللاحقه يتفاخر العصر السابق على العصر اللاحق لقربه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الزمان الذي بعض الله عز وجل فيه محمد صلى الله عليه وسلم هو على فترة من الرسل عندما انقطعت النبوات في بني إسرائيل وكان الناس بعيدين عن الدين وعاش الناس الفوضى في الأخلاق في العقائد في المعاملات في جميع مناحي حياتهم بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم علي يخرج الناس من الظلمات إلى النور إن الله نظر إلى أهل الأرض كما في الحديث نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب يعني إلا بعض الأحبار والرهبان الذين يعني تمسكوا وانزووا في صوامعهم وانذوا في اديرتهم فقط هؤلاء هم الذين كانوا على بقيه من الدين كانوا على بقيه على ما تبقى ما تبقى من الدين والا فان الانسان يتايج فوضى في شرق الارض وغربها وشمالها وجنوبها المكان لبلد الحرام مكه ونحن نعرفه منزلة مكه قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هي ملجا القبائل هي سوق القبائل العربيه هي ما هو الافئده بدعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وجعل افئده من الناس تهوي اليهم فكانت البغنان صور مثلا الجزيره العربيه في ذلك الوقت فكانت فكان شمالها شمال الجزيرة العرب يرزح تحت نير الاستعمار البيزنطي وشرقها تحت نير الاستعمار الفارسي يعني الملوك الكياصرة هنا الكياصرة وهنا الكياصره وفي جنوبها وغربها ملوك الحبشة الأحباش أبرها و... يعني أبرها ليس ملكا وإنما هو أمير ل... ل... للحبشة عن اليمن بما أنه استعمر اليمن اذا ف... ففي... ففي اليمن وغرب الجزيرة الحبش وفي شرقها فارس وفي شمالها ما شكون؟ البيزنطيين وبقيت مكة وحدها لم تستعمر بقيت مكة وحدها لم تدخلوا لا فارس ولا الروم ولا الأحباش حول الأحباش أن يدخلوها في زمن في, في عام الفيل بواسطة الفيل وقصد ان يهزموا الكعبه بالفيل ولكن الله سبحانه وتعالى خيب آمالهم وردهم خاسئين وجعلهم كعصفين ماكول إلى هذا المعنى اي هذا الامن الذي يعيشه هذا البلد في هذا الوقت بالذات تشير كثير من الايات اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم يتخطفوا الناس من حولهم اي في اليمن وفي الشام, في الشام وفي العراق يتخطف الناس ولكن جعلنا لهم حرما امنا يعني قريشة هذه قريشة التي كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم اولم يروا ان جعلنا حرمنا منا أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حرمنا منا أمنهم فيه لا يا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف آمنهم من خوف الذي تعيشه الجزيرة في جميع منحها إلا في هذا الجانب إلا في, إلا في مكة وآمنهم وآمن أطعمهم من جوع الايه الاخرى تجبى اليه تمرات كل شيء رزقا من لدنه مكه لا تنبتوا الثمار ولا الزروع ولا مكه عباله عن جبال قاحله لماذا لكي لا يكون في حظ للنفوس الحظ فيها للارواح وليس لي النفوس هي منتجع أرواح وليس منتجع النفوس يعني ليس منتجع كمنتجاعة التي يبحث عن الناس من أجل الترفيه والاستجمام ولكن المؤمن يجد استجمامه وترفه وترفيهه في ذلك المكان لأنه لأن روحه تسمو وتجعل ذلك المكان أحب الأمكنة إليه وجعل افئده من الناس تهوي إليه إذن فهو مؤمن غذائيا تجبأ إليه تمرات كل شيء رزقا من لدنا مؤمن من حيث الاعتداء من الخرين وآمنهم من خوف بمعنى حتى الكافر الموجود في مكة يؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى لما دع إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرزق أهل هذا البلد وارزق أهله من الثمرات من منهم بالله واليوم الآخر سيد ابراهيم يتادب مع الله فطلب فقط الرزق وطمانينته لمن امن الله سبحانه وتعالى قال لهم زي ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضره الى عذاب النار يعني ومن كفر في هذا البلد فامتعه قليلا يعني حتى غادي تتمتع بهذا الامن وهذا الاستقرار ولكن في الاخره يعاقب عقابا شديدا مما حتى القريش حتى قريش التي كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم استفدت من هذا الامر اذا فهذا البلد الأمين الذي بعث الله عز وجل فيه رسول رسوله صلى الله عليه وسلم كان مقصودا لمنزلته الدنيا والعقديه لانه اول بيت موضع للناس ولمنزلته السياسيه حيث تجتمع اليه الوفود والقبائل رحلة الشتاء والصيف وتقام فيه الأسواق وتنتشر فيه الاخبار إلى شرقي الدنيا وغربها تقام في أسواق ثلاثة أشهر استمر السوق شهر دول القاعدة قبل منها شوال. دول القاعدة ودول حيجة سوق المجاز سوق المجنة سوق عكاد كل سوق يقيم فيه الناس شهرا يتبادلون البضائع يتبادلون القصائد يتبادلون كذا ويتبادلون الأخبار ايضا ويتبادلون ما جرى في شرق الدنيا وفي وفي غربها إذن فهي مركز فمكة مركز الإنسانية مركز العالمي في ذلك الوقت ولذلك اختار الله عز وجل مكة لإبراز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيها لينتشر من هذا المكان النور إلى سائر أقطار الارض أما النسب الشريف فهذا لا يحتاج إلى استدلال فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كثيرة اختار الله عز وجل الخلق. اختار منهم بني ادم واختار بني ادم فاختار منهم العرب واختار العرب فاختار منهم كنانة واختار من كنانة فاختار منهم بن قريشا واختار قريشا فاختار منهم بني هاشم واختار بني هاشم فاختار منهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سلاله السلالات اي خيار من خيار استيفاء بعد بعد الاستيفاء وتتميز هذه هذه القبيلة وهذا العنصر الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بالشرف ويتميز بالنسب الشريف ويتميز بالمكانة في قومه في قريش ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان في قصته المشهورة أو في حديثه المشهور قال كيف نسبه فيكم؟ نسب هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي كيف نسبه فيكم؟ قال إنه دون سب ما يستطيع ما يستطيع ابو سفيان وهو أدوى اللدود للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول له رقم إن نسبه نسب هزيل أو نسب فيه قدحون أو نسب فيه كذا أو نسب فيه سفح ما يستطيع أن يقول هذا لأن القريب والبعيد يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من نسب شريف فشهد العدوان للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ذو نسب رقم عظيم الروم وأبو سفيان زعيم قريش اعترف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذو نسب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المعنى أنه أن سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل وتجرأ عليه قومه وتسوروا عليه بيته قال لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد كن عندي القواء أن أطاردكم وأقاتلكم لأنكم اقتحمتم حماية اقتحمتم عرضي لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد يعني أعتمد على من أعتمد عليه من نجل أن ينافح عني وأن ينصرني نبينا صلى الله عليه وسلم علق على قوله اواو الى ركن شديد قال رحم الله اخي لوط فقد كان يأوي الى ركن شديد يعني الله عز وجل لان ما نعتمد على الله نسره الله سبحانه وتعالى وكذلك كان قبل الصبح بقليل ليس الصبح بقليل كما قال الله عز وجل سينارط عليه الصاد والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا فما بعث الله نبيا بعده اي بعد لوط الا في منعته من قومه ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه، أي إلا في شرف سيادة من قومه، ولذلك لا تستغرب إذا سمعت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله عز وجل وعمه أبو طالب ينافع عنه، ينافح عنه، ويكافح عنه، وهو على شركه، لأن الله عز وجل بعثه في منعة من قومه، فما يستطيع أحد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل من؟ من اجل ابي طالب من اجل كانت ابي طالب في المجتمع والله سبحانه وتعالى وهو حكم الله سبحانه وتعالى منها ما يظهر ومنها ما لا ما لا يظهر للعيان اراد ان يكون هذا المنافح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن به مات ابو طالب على شركه وكان ينافح ويكافح عن رساله رساله الاسلام يجب تسخير تسخير الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا هذا الباب هذا الفصل خصصه الامام القاضي عياض الله تعالى قال الفصل السادس شرفوا نسبه وكرموا بلده ومنشئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا اما شرفوا نسبه وكرموا بلده ومنشئه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه هذا لا يحتاج إلى أن تقيم على الدليل مكانة مكة مكانة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف في قريش هذا لا يحتاج إلى إقامة الدليل قد شرع إلى بعض الامتلاو الأدلة ولا بيان مشكل ولا خفي منه يعني ليس فيه ما يخفى، ليس فيه ما يشكل لكي يحتاج إلى إزالة إشكاله وخفائه فإنه صلى الله عليه وسلم نخبة من بني هاشم، والنخبة نخبة الشيء خلاصته المختار منه وذلك يطلق على أعيان القوم النخبة نقول النخبة يعني المنتخب من القوم أعيانهم وشرفاؤهم ومتلوهم وعليتهم فنقول نخبة فالمراد بالنخبة المنتخب أي الشيء الذي ينتخب ويختار ويستخلص في نهاية العمر فالنبي صلى الله عليه وسلم نخبة من بني هاشيم وسلاله قريش وصميمها فوصل الله سبحانه وتعالى صميم قريش وخلاصه وسلاله قريش وأشرف العرب واعزهم نفرا اعزهم نفرا شرف العرب محمد صلى الله عليه وسلم اعزهم نفرا اشرنا الى ان الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا بعد لوط الله في منعته من قومه ده كان يعني اعز نفرا بمعنى عنده واحد القبيله قويه واحد القبيله القبيله صامده واحد القبيله او جماعه او امه او دوله فهو اعز نفرا بمعنى انه عندهم من يدافع عنه وينافع عنه من قبل ابيه وامه فصلى الله وسلم شريف النسب من قبل ابيه وشريف النسب من قبل امه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن أهل مكة أكرم بلاد أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده وهو صلى الله عليه وسلم من أهل مكة التي هي أكرم البلاد على الله سبحانه وتعالى وأكرم البلاد على عباد الله سبحانه وتعالى حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف قال حدثنا أبو درين عبد بن أحمد حدثنا أبو محمد السرخسي وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه أراد الإمام القاضي عياد رحمه الله أن يستدل لهذا الكلام الذي يقوله في اختيار عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقرنه وزمانه ونسبه أن يستدل له بحديث البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه الذي أصح حديث بعد كتاب الله عز وجل فساقه عن الرواة المغاربة الذين منهم أبو علي الصدفي رحمه الله تعالى عليه الشهيد وهو من كباري العلماء علماء المغاربة الذين هاجروا من المغرب إلى المشرقي من العلم عن أبي الوليد الباجي وهو المراد بسليمان سليمان بن خلف ابو الوليد الباجي أيضا وما أدرك ما ابو الوليد الباجي يعني عالمان مغربيان عن أبي درين هذا أبو درين ماشي أبو درين اللي كان عارف إحنا كان عارف أبو درين الغفاري ابو درين الغفاري الغفار هذا صحابي جليل معروف في حياتي الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولكن هذا أبو درين عبد بن إحمد الهراوي أبو درين لهروي معروف بأبي درين لهروي يعني منهارات في فارس في بلاد فارس ولكنه سكن مكة وكان مالكي المذهب وكان رحمة الله تعالى عليه المعتمد في رواية صحيح البخاري عليه المعتمد في رواية صحيح البخاري فكل من سافر إلى المشرقي لابد أن ياخذ السند السند البخاري عن طريق أبي درين الهروي رحمه الله تعالى عليه عمن عم أخذ هو أخذ عن الثلاثة عن السرخسي الكشميهني والمستملي وهم تلاميذ تلميذ البخاري كشميهني والمستملي والسرخسي وهم تلاميذ محمد بن يوسف الفرابري وهذا وراق البخاري الفرابريه والراق البخاري يعني اللي قد له المسائل مسائل ديالو فهو تلميذه الذي روى عنه صحيحه يعني عدة يعني قرأ عليه عده مرات وسمعه عده مرات فكانت روايته هي المعتمده روايه محمد بن يوسف الفيرابري فابى القاضي عياض رحمه الله تعالى الا ان ياخذها الطريق المختصر لما فيه من العلوي اليماني المغربياني وثلاثه علماء من المشرقي وهم في, في درجه واحده مسامري والكشميه وسرقسي عن محمد بن يوسف الفرابري عن الامام البخاري رحمه الله تعالى عليه قال بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثت من خير القرون بني ادم قرنا فقرنا هذا قرنا فقرنا منها أخذ العلماء ما اشرنا اليه من قولهم ان, أن العصور تتباهى وعن العصور يعني تفتخر وتبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قرن ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم هل سيخرج فيه أم لا فيفتخر عليه القرن الذي بعده وهكذا قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه اي حتى اخرجه الله عز وجل في قرنه صلى الله عليه وسلم هناك من يفسر القرن القرن طبعا هو الزمان يقول القرن هو الزمان القرن مئة سنة وهناك من يقول القرن هو الجيل جيل من الناس وهذا الجيل مختلف فيه هل الجيل عشرون سنة؟ هل الجيل 30 سنة؟ هل الجيل 33 سنة؟ هل الجيل 40 سنة, سنة عندما يبلغ المرء شده هل الجيل متوسط, متوسط أعمار الأمة؟ يعني بين الستين والسبعين ما هو الجيل؟ على كلين الذين ذهبوا إلى هذا هذا الاتجاه أن المراد بالقرن الجيل يستفيدون منها من هذا الاختيار أفضلية الصحابة رضي الله تعالى عنه أفضلية الصحابة لأنهم جيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم جيله الذي بعث فيه ويعزز هذا ويؤيده ويؤكده قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لصحبه نبيه وجعلهم وزراءه بمعنى ان المراد بخير القرون زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون خير القرون من حيث الأجيال جيل الرسول جيل الصحابة رضي الله تعالى عنه لو أن أحدكم أنفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه نصف نصف المود هذه شتبرغو نفقتي قد جبل ديال ديال داب ويؤيد هذا كنتم خير امه اخرجت للناس قيل فيه هذا خطاب موجه للصحابه رضي الله تعالى عنه كنتم يا معشر اصحاب, أصحاب, رسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير امه اخرجت للناس بعض المفسرين يذهبون هذا المذهب ان الصحابه خير امه اخرجت للناس وبعضهم يقول هذا عام في امه محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمتي خرجت للناس أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء من الصحابة وانتهاء بآخر واحد يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلا التأويلين صحيح وكلا التأويلين يعني له دلالته في خدمة هذا الدين في الإيمان بالله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن العباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ومن خيرهم قرنا خلق الله عز وجل الخلق فجعل نبي صلى الله عليه وسلم من خير الخلق وجعل وجعل قرنه من خير القرون ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيلتي ثم تخير البيوت فجعلني من خيرهم من خير بيوتهم فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا المراد بالبيت النسب المراد بالبيت الاسره فهو خيرهم نفسا وخيرهم بيتا اي نسبا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعن وسله بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله استصفى من ولد ابراهيم اسماعيل واستصفى من ولد اسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل نحن نعرف ان ولد ابراهيم اشكناه اسحاق واسماعيل اذن اصطفى اسماعيل من ولد اسحاق اختاره في فضل هذا على هذا ثم اختار من ولد اسماعيل بني كنانا كنانا هي قبيلة من القبائل منتسبة لي اسماعيل عليه الصلاه والسلام واصطفى من بني كنانة قريشا قريش تنتسب لكنانا فرع منها واصطفى من قريش بني هاجم يعني بني هاجم فخد ينتسب لي قريش لأن قريش قبائل وهذه القبائل منها بني هاشيم واصطفاني من بني هاشيم اختار الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشيم فهو ما يزال خيارا من خيار يعني اصطفى من استفاء من استفاء من استفاء حتى صار خلاصة الخلاصة صلى الله عليه وسلم وفي حادث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطباري أنه وصل الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منه بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريش ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم فلا فلمز الخيارا من خيار ألا من أحب العرب فبحب يحبهみ ومن أبغض العرب فببغض أبغضهم يعني دام الله عز وجل اختار العرب لكي يكون نسب الرسول صلى الله عليه وسلم واختار لغة العرب من أجل أن تكون لغة القرآني يعني في الإنسان أن يحب العرب وأن يحب إيش؟ العربية وأن يحب العربية لأنها لغة القرآن ووصف القرآن الكريم وصف القرآن الكريم, الكريم نفسه بأنه بلسان عربي مبين وصفه انه كان بهذا اللسان من اجل الابانه ولو كان اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته لو كان بغير العربيه تحتاج الى الى من يفصله ولكن هذا كتاب فصلت اياته بهذا اللسان الذي نزل به لسان لسان عربي مبين هذا اختيار اختيار الله سبحانه وتعالى من المعلوم أن الألبياء يبعثون بألسنته قوامه وما أرسلنا من رسول لله بلسان قومه ليبين لهم، ولكن لما كانت الرسالة عامة لسائر الناس اختار الله عز وجل هذا اللسان الذي يريد أن يخاطب به سائر البشر اختار أن يكون عربيا وأنتم تعرفون اليوم السرع الذي كان بين اللغات يعني كل كل كل ثقافة وكل سميته بغي فرد لغة ديالو والإسلام فرض لغة اللغة العربية لأنها بيّنة لأنها فصيحة ليس وراء ذلك من أجل إقصاء اللغات الأخرى ولكن من أجل إثرائها وإغنائها يعني ما جاء الإسلام من أجل أن يحارب لغة نما ولا لهجة نما لأنه لو جاء من أجل ذلك لانتهت مجموعه من اللغات ومن اللهجات ولكنه استوعبها واثراها واغناها فكانت المصطلحات القرانيه والمصطلحات التعبديه والمصطلحات التعامليه اصبحت يعني تدخل في إطار لغات الناس وفي معاملاتهم وفي سائر, وفي سائر تصرفاتهم هذا طبعا شيء ليس غريبا عن اللغات كلها في, في قبل قبل الإسلام، مسمى القصص القصص اللي كان قر في القرآن الكريم القصص وزينوا بالقصص المستقيم قصص ماشي ديالنا ديال من الروم القصص هو العدل بالرومية هو الميزان ولكن لما كانت القبائل تقيم الأسواق ثلاثة ثلاثة أشهر وتزين بالميزان يعني لمد أن يجد هذا المستلحق كانه في ذلك السوق لما كان يباع الصبرق و... الأساور وما إلى ذلك من الأمور في ذلك السوق بد أن تجد هذه المصطلحات ما كان في ذلك السوق، فانتشرت هذه المصطلحات فاستوعبتها العربية وخلدها القرآن القرآن الكريم، فكذلك بالنسبة لي ل القرآن أو لرساله القران القرآن خلدت كثير من المفردات العربية في لغات غير غير عربية، تجدهم ينطقون الزكاة وينطقون الحجة وينطقون الصومة وينطقون التوحيد وينطقون لأن الإسلام هو الذي رسخ هذه المصطلحات فهو لا يعادي اللغة ولكنه يثرها و و ويغنيها على كل حال اللغة العربية هي السبيل الأوحد من اجل الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو خرج هذا القرآن من اللغة العربية, من اللغة العربية إلى لغة أخرى ومن تلك اللغة إلى لغة أخرى ما نستطيع أن نفهم شيء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه سيفقد كثيرا من فحواه سيفقد كثيرا من معانيه سيفقد كثيرا من مقاصده التي لا تفهم إلا بالتركيبة العربية على سنن العرب في لغتهم ولسانه ونحن نشاهد هذا حتى في اللغات الأخرى عندما تعرب مصطلحا ما يعني تخرج على القيمة ديالو في لغته وعندما ت... والعكس صحيح عندما تترجم مصطلح ما في اللغة العربية إلى لغة أخرى فإنك ستجده ممزوجا يعني ترفضه من المج ممزوجا بمعنى ما غير القليل حلاوة التي تجدها عن طريق اللسان العربي الذي رصع به أول ما, أول ما, ما رصع إذن ف الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل في العرب وبالعربية وجعل لسانه لسان عربيا وجعل رسالته رساله عربية وجعل رسالته بعد ذلك رساله خالدة بمعنى على الناس أن يتعلموا هذا اللسان من أجل أن يرتقوا لهذا لهذا الدين ومن أجل أن يعرفوا مقاصد الشرع في هذا الدين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طروحه نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الخلق بألف عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه في صلب آدم عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهبطني الله الى الارض في صلب ادم يعني نزل معه ادم عليه الصلاه والسلام وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب ابراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الاصلاب الكريمه والارحام الطاهره حتى اخرجني من ابوي لم يلتقيا على سفاح قط هذا الحديث وان كان فيه ضعف الا أن معناه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه الله عز وجل في صلب ادم عليه الصلاه والسلام وكلنا من صلب وكلنا من صلب ادم وقد استخرج الله عز وجل من صلب ادم ذريته وأشهدهم على انفسهم اليس بربكم قالوا بلى كلنا قلنا بلى كلنا قبلنا بربوبيه الله عز وجل لنا والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه النسمه من من, من من ذر نسمه ادم عليه الصلاه والسلام فكان ينتقل من صلبه إلى صلب نوح إلى أصلاب الأنبياء إلى أصلاب الأتقياء إلى أصلاب أطهاء أصلاب كريمه ورحام طاهرة قال حتى أخرجني الله من أبوي لم يلتقيا على سفاح قط أي لم يكن سفاح السفاح هو الزنا لم يكن الزنا في نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله, آله وسلم يقول القديس هو يشعر بأن هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف خصوصا في في, في, في بدايته أنه كان نوران ألف سنة ثم بين يدي العزيز ثم يعني هذه هذه التفاصيل طبعا فيها, فيها ما فيها من الضعف ولكنه قال ويشهد بصحة هذا الخبر شير العباس المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول العباس رضي الله تعالى وسياتي هذه الأبيات هذه الأبيات من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق حيث يخصف الورق كيشير, كيشير لقصة ديال آدم عليه الصلاة والسلام لما يخصفان شك الله عز وجل وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة لا يحزم صلبه ويستر نفسه بورق الجنة قال هذا ما كان الذي يخصف بالورق هذا الصلب رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نور الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيه طيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل حال هذا هذا الفصل خصصه وعقده الإمام القضعي رحمه الله تعالى عليه لنسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس أن نختيم به ذكر نسبه الشريف على سبيل التبرك وعلى سبيل يعني التعرفي على آبائي وأجداد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا إلى الحد الذي حدده النبي, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني فوق عدنان وإلا في كتب السيرة نجد النسب النبوي نسب النبوي الزكي يرفع إلى آدم عليه الصلاة والسلام يعني يرفع الرواة إلى آدم عليه الصلاة والسلام منهم من رفعه إلى إبراهيم ومنهم من من رفعه إلى آدم عليه الصلاة والسلام ولكن متفق عليه عند جميع الرواة هو ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه حيث قال الله ترفعوني فوق عدنان حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القصي هذا هو الذي جعل داره دارا للتشاور والاجتماع. هو صاحب دار الندوه دار الندوه المعروفه في التاريخ هي داره قصي يعني رجل كبير في يعني في المعنوية ديالو في منزلته في, في, في قومه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيه بن مالك بن نضر بن كينانا كينانا اللي بتكور فاصطفى من بني إسماعيل كينانا بن نضر بن كينانا بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنة عشرين عشرين زائد نبي صلى الله عليه وسلم واحد وعشرين يعني عشرين أب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن عبد الله زيد بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مدركة بن لياس بن مضار بالنزار بن معد بن, بن عدنان صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم اخسنا نتعلم واحد واحد المساله هو ان نتعرف على اجداد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابناء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اعماء عمومه النبي صلى الله عليه وسلم وعماته النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان من احب شيئا اكثر من ذكره إذا كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن هو الرسول صلى الله عليه وسلم ونسرد نسله إذا كنا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي وعباس وعقيل وجعفر وحمزه هم آل النبي بلا بلا نكري إذا كنا نحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فما الاقل فمنهم العشر المبشرون بالجنه فمن هم الأوائل يعني الذين اسلموا, أسلموا قديما يعني الذين كانوا واحد جوجلتا في الإسلام هذا أفضل وأحسن من ان نعرف كثيرا من نجوم الكره ونجوم السينما ونجوم, ونجوم الأفلام وغير ذلك من النجوم المظلمة هي النجوم المشرقة النجوم المشرقة هم الصحابة الذين يصلحون لي للقدوة أما النجوم القرى فهي نجوم الدنيا ما قد يشك عن نبلغ في الذنب ولكل وجهة في سابق الخيرات كما قال, كما قال الشاعر وللناس فيما يعشقون مذهب كل واحد شنوك يحب ولكن ما ينبغي للمؤمن أن يحبه أن يحب الله ورسوله ويحب لحب النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته وأصحابه ويحب لحب النبي صلى الله عليه وسلم آل أمة الرسول صلى الله عليه وعلى, وعلى اله وسلم اللهم انفعنا بمحبتك وبمحبه نبيك وبمحبه ال بيت نبيك وبمحبه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبمحبه المؤمنين جميعا في مشارق الارض ومغاربها وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين